وايضا من انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين ومتى جاء المعز الذي سارسله أنا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبسطه فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتدائي قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصروا سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله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 لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ومتى جاء ذاك يبكي العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونتين اما على خطيه فلانهم لا يؤمنون بي واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتيات زاكى يمجدني لأنه يأخذ من مالي ويخبركم كل ما للابي هو لي لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهبون إلى الآن فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني ولأني ذاهب إلى الآبي فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلموا فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه فقال لهم عن هذا تتساءلون فيما بينكم لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرحوا أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرحين المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفله لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. انه قد ولد انسان في العالم فأنتم كذلك عندكم الان حزن ولكنني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآبي باسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملان قد كلمتكم بهذا بامثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم ايضا بامثال بل أخبركم عن الابي على في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت خرجت من عند الآب وقد اتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الآب قال له تلاميذه هو ذا الان تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا الان نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحدون لهذا نؤمن أنك من الله خارقت أجابهم يسوع الآن تؤمنون هو زا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركونني وحدي وانا لست وحدي لان الاب معي إيه قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلامون في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم والمجد لله دائما